بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش لا فيهم من رحلة شتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي حقعهم من جوع وآمنهم من خوف